إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً قانتا لله حَنِيفًا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم